وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن موتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 وَعَم الصَّالِحافِ يَسَْخْلِفًاَّهُُمْ في الأْضِكَ متخْلَفًا الذيينَ مِن قَهِم لا يَستَْخْلِفًاَّجُمْ في الأْرضِكَ متَخْلَفَ الذينَ مِن قبلَِهِم وَل يُومَكناَّ لَذهُم الذي رتَضَلَهُم وَلا يَُدلد كُمْ مِن ذعدِ خَوْفهِمأَمن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 لا تحسبن الذين كفروا مؤجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيف المصير يا أيها الذين آلوا وَلْيَشْهَدْ إِنَّكُمْ الَّذِينَ مَلَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَلَا عَوْرَاتَ لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ لقفال منهم لكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لا تيلا يرجون نكاحا فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَنَاحٍ يَضَعُ ثِيَابَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَنَاحٍ يَضَعْنَ ثِيَابًا غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَاحٍ يَضَعْنَ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 أكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم اعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت اماتكم أو, او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحنا تاكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذ لِلكَ يبَين وَامُلَكُم ل ياتِ عََّكُم تَخلُون إَِّ مَمُمِنونَ الذينَ آ مَنْوا بالَِّ وَاصُولِهِ وَإِذاَا كانَوا مَهُ عَلَ أَمْر جَمِ إَّم